لاني مضيت لم تعثر خطايا لاني هجرته ما يملي هوايا لاني حملت روحي فوق كتفي ولم اتركها في وحالي الدنايا لاني بعثت اشواقي لربي وفي ربي عشيق دلق المنايا لأني زرعت أرض الموت عيزا وروت ساحة الهيجاد مايا لأني مضيت في درب عصيب بإسع تعذبت لوعات الرزايا لأني اني عشقت انغام الجهاد ألاقي الهجر في دنيا البلايا وامضي كالغريب بدار قومي فلا احد يبادلني التحايا ولا احد يشد على يميني يبارك وثبتي يحذو خطايا أعيش بغربتي دوما وحيدا ألاقيها ولا تلقى سوايا فوا عجبا أياهجرني صحابي لأني عشقت قاقعة السرايا لأني مضيت لم تعثر خطايا لاني هجرت ما يملي هوايا لاني حملت روحي فوقك في ولم أترك في وحلي الدنايا لاني مضيت في درب عصيب بئس تعذبت لو عات الرزايا لاني عشقت انغام الجهاد الاقي الهجر في دنيا البلايا